في هذه ا ل أ ي ا م هو أ ع م ا ل البر التي يتلخص الكلام فيها ب أ ن يخرج المرء منها برا أ ن يخرج برا من ا ل أ ب ر ا ر يعني الذين إ ن حصلوا ذلك يوشك و ان يكرمهم ربهم ب ز ي ا ر ة بيته أ و أ ن يغفر لهم في عرفات فيصبحوا معيدين برحمه الله تعالى وفضله أ و أ ن يكون ذلك يعني هذه ا ل أ ع م ا ل أ ع م ا ل البر جبرا لما كان في رمضان فتلتئم هذه ا ل أ ح و ا ل كلها لتكون بعد ذلك شخصا جديدا يسير إ ل ى الله تعالى بالبر الذي هذه المعاني التي أشغنا وكانت قضيه الحج هي السبب في أ ن نذكر هذه المعاني للبر ج ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الحج المبرور جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة فلا بد أ ن يكون الحج مبرورا ف إ ذ ا لم يتحقق البر عاد الحج بغير حج هذه ا ل أ و ل ى ا ل ث ا ن ي ة أ ن هذه المواسم ا ل ن و ا س م ا ل ر ح م ة و ا ل م غ ف ر ة يفتحها الله تعالى لعباده ليترقوا إ ل ى الله تعالى لترتفع منزلتهم ويقبلوا على الله تعالى ولتتحسن أ ح و ا ل ه م و أ ع م ا ل ه م وقلوبهم مع الله جل وعلا بذلك تنتشر ا ل ر ح م ة وتتنزل ا ل ب ر ك ة ويتسع الدين وتتسع رقعته ويسير الناس إ ل ى الله تعالى سيرا حسنا ليس لا يفتح الله تعالى هذه المواسم حتى يعود الناس كما كانوا و إ ن م ا ف ت ح ه ا لهم ليتزودوا م ن ه ذ ا الزاد الذي ذكره في الحج وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى ف إ ن هم تزودوا بذلك وترقوا فيه صاروا أ ق ر ب إ ل ى الله أ ح ب إ ل ى الله أ ط و ع إ ل ى الله تجهزوا حينئذ للقاء الله تعالى أ ح ب و ا لقاء الله ف أ ح ب الله لقاءهم وجهزوا جهازهم للسفر والرحيل إ ل ى الله تعالى وتركوا ا ل غ ف ل ة وتجافوا عن دار الغرور الدنيا ومالوا وركنوا إ ل ى الدار ا ل آ خ ر ة إ ل ى م ح ب ة الله تعالى والانس به جل وعلا إ ل ى ما يوصلهم إ ل ى ربهم في الدنيا ويقبلون عليه به في الآخرة اقبال الأبرار كما ذكر المهم آ خ ر الأبرار ة إقبال ك ا ا ذكر وتعالى ا ل ه م ذكرنا على وجه الاختصار أ ع م ا ل البر التي ينبغي أ ن يتصف بها المؤمن كائنا من كان في هذه ا ل أ ي ا م أكرمه الله تعالى بالحج لم الله يذهب إلى بيته سبحانه تعالى بالحج وتعالى إلى فاذا إ ن ذلك م م لا يجوز أن يتخلف المرء عنه بل يجوز أن عنه ه ه لم أ ي ا ه يجاهد أيام م ة على تلك المرء ع ا المهمة فإذا لم يجاهد ن ي لم م نفسه في أ ي ا م البر على أ ع م ا ل البر ليكون برا فمتى يجاهد نفسه وكانت مواسم المغفره ا ل م ت ت ا ل ي ة من رمضان إ ل ى أ ي ا م البر إ ل ى ذي ا ل ح ج ة هذه كلها حتى تكون كما يقال ش ح ن ة أ و د ف ع ة ق و ي ة على قلب المؤمن تصلح به قلبه وتهذب به نفسه وتصفي به روحه ليقبل على الله تعالى أ ح س ن مما كان عليه وهكذا ر ح م ة الله تعالى تتنزل هذه ا ل أ و ل ى إ ذ ن ق ض ي ة البر لا مجال إ ل ا أ ن يعاودها المرء م ر ة أ خ ر ى م ا لم يسمع هاتين الخطتين في البر لا بد أ ن يسمعهما نود أ ن نستكمل ق ض ي ة الحج إ ذ ا ق ض ي ة الحج عندنا فيها موضوع البر موضوع آ د ا ب ا ل ر ح ل ة و موضوع المشاهد التي ينبغي أ ن يشاهدها المرء بقلبه في الحج ثم بعد ذلك المناسك والمشاعر التي هي ر ح ل ة الحج ا ل ظ ا ه ر ة هذه ا ل أ ر ب ع ة لابد أ ن تكون محفوظه أن هذه ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى كما ذكرنا اعمال البر و ا ل ث ا ن ي ة أ د ا ب ا ل ر ح ل ة و ا ل ث ا ل ث ة ا ل م ش ا ع ر التي ان تخلفت في الغالب لا يكون الحج على ما ينبغي كما سنرى في هذه المعاني والمعنى الرابع وهو المناسك نفسها احكام المناسك السعي والطواف و ا ل إ ح ر ا م والعرفات والذبح والهدي و ا ل ج م ا ر والحلق و إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ ن س ا ك هذه النسك يعني فقضيتنا اليوم نؤخر أ د ا ب ا ل ر ح ل ة لضيق الوقت ونتكلم على ا م ش هذه د يشاهد عندما الحج التي ينبغي أن يشاهد على المرء سواء كان حجا معتمرا على ينبغي ي أن أو ب ربي ب إلى س ح المشاهد ن ه و ت ع ا ى في بيتي هذه ا ل من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة جدا ل أ ن ه ا أ ع م ا ل القلب في ر ح ل ة الحج عندك أ ع م ا ل القلب وعندك أ ع م ا ل الجوارح أ ع م ا ل الجوارح ا ل ظ ا ه ر ة أن يلبي وأن يدخل وأن يطوف وأن يسعى وأن يلبي يدخل يطوف يسعى هذه الاعمال ا ل ظ ا ه ر ة ما ينبغي أ ن يكون من ا ل أ ع م ا ل و ا ل آ د ا ب ا ل ب ا ط ن ة التي بها تقوم ا ل ر ح ل ة على أ ص و ل ه ا ا ل ص ح ي ح ة التي أ ر ا د الله لها والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه والتابعون الكرام أ و ل هذه الاداب ا ل ب ا ط ن ة أ ن يفهم المرء كما يقول العلماء أ و ل ه ا الفه ثم الشوق إ ل ى هذه ا ل ر ح ل ة ثم العزم على م ف ا ر ق ة ا ل أ ه ل والوطن ثم قطع العلائق في سفره إ ل ى ب ق ي ة ا ل أ ع م ا ل نشير سريعا إ ل ى هذه ا ل أ م و ر على حسب ما يوسله الله تعالى من وقت أولها الحج الحج من أهم الأمور التي ينبغي على المؤمن أن لموضوع والفهم لموضوع الفه الحج الحج التي على يعرفها المؤمن من ينبغي هذه ا ل أ ح و ا ل التي سنشير إ ل ي ه ا أ و ل ه ا أ ن الحج سبيل من سبل طريق ا ل آ خ ر ة التي أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم ليجددها يعني أ ن طريق ا ل آ خ ر ة طريق ا ل آ خ ر ة عنوانه التنزه عن الشهوات والكف عن الملذات والاقتصار على الضرورات والتفرغ في الحركات والسكنات لرب ا ل أ ر ض والسماوات هذه س ك ة طريق ا ل آ خ ر ة التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم التنزه عن الشهوات فمنذ وصل النبي صلى الله عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ما شبع من خبز بر يومين متتاليين وكان يمر عليه هلال و هلال لا يوقد في بيته نار و إ ن م ا هم ا ل أ س و د ا ن الماء والتمر والكف عن الملذات ا والاقتصار على الضرورات ل أ ن ذلك كله يفرغ ا ل ق ل ب حينئذ في الحركات والسكنات لرب ا ل أ ر ض والسماوات سبحانه وتعالى المهم هذه طريق ا ل آ خ ر ة طريق ا ل آ خ ر ة سلكها أ ت ب ا ع ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ى ان اتى هؤلاء الرهبان واعتزلوا في قلل الجبال كما يقال يعبدون الله تعالى ويجاهدون أ ن ف س ه م على ترك الشهوات و ا ل م ذ ذ ا ت طلبا ل ل آ خ ر ة إ ن درس هذا الطريق ولم يعد يمر فيه أ ح د فبعث الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ليجدد للناس سلوك طريق ا ل آ خ ر ة و ل ي أ خ ذ ب أ ي د ي ه م فيه وكان من سلوك طريق ا ل آ خ ر ة الذي سلك به النبي صلى الله عليه وسلم الناس هو الحج فالله جل وعلا بنى بيته وعظم أ م ر ه وفخم ش أ ن ه وحرم ما ح و ل ي ه وجعله على ص ف ة قصور الملوك ي أ ت و ن ه من كل فج عميق شعسا غبرا متواضعين خاشعين للملك سبحانه وتعالى مستكينين لعزته مخبتين خاشعين ا ل ل ل ج هذا سبحانه الناس وحرم صيده وحرم حرما وتعالى آمنا صيده شجره وجعله حرما آمنا ليأتي إليه ه ليأتي الجزء ا ل أ و ل لسلوك طريق ا ل آ خ ر ة أ ن جعل لهم بيتا ي أ ت و ن فيه إ ل ى الله تعالى يقصدون ز ي ا ر ة الرب جل وعلا و ي أ ت و ن إ ل ي ه متواضعين قد تركوا ز ي ن ة الدنيا وشهواتها و تركوا ما هم عليه من ا ل ه ي ئ ة ا ل ح س ن ة والبزات ا ل ح س ن ة واللباس ا ل ح س ن و جاءوا إ ل ي ه شعسا غبرا ت ف ل ا يعني لا ر ا ئ ح ة لهم إ ل ا ر ا ئ ح ة التراب والغبار والعفره والسفر, والسفر وتلك ا ل م ش ق ة متواضعين إ ل ي ه مخبتين ثم وظف عليهم وظائف هذه الوظائف من أ ع م ا ل ا ل إ ي م ا ن تلك هي ا ل ن ق ط ة ا ل م ه م ة في ق ض ي ة الفهم وظف عليهم وظائف لا تميل إ ل ي ه ا النفوس ولا تفهم معانيها العقول هذه ا ل ن ق ط ة ا ل م ه م ة يعني لا ت أ ن س إ ل ي ه ا النفس ولا تفهمها العقل كان ي ر م ي ا ل ح ج ا ر ة سبع مرات كان يسعى بين الصفا والمروه كان يطوف سبعا كان يقف في أ ر ض تسمى عرفات كل ذلك هذه الوظائف لا أ ن س ى للنفس بها ولا مدخل للعقل فيها لماذا قال لهذا المعنى من معاني طلب ا ل آ خ ر ة وهو الامتثال المحض ل أ و ا م ر الله تعالى أ ن ه يمتثل لمجرد أ ن أ م ر ه الله جل وعلا وينتهي لمجرد أ ن ه ا ه الرب جل وعلا تميل إ ل ي ه النفس في ا ل ص ل ا ة في الصيام في ا ل ز ك ا ة كل ذلك النفس ت أ ل ف ه ا تفهمها بالعقل الزكاه ان يدفع للمساكين و أ ن يرتفق بهم وأن, وان وان والصيام كسر الشهوات والنفس و ت ه ز ي ب ه ا وكذا والصلاه الركوع الخشوع التواضع والانكسار لله جل وعلا إلى إليها إلا المفهومة والمألوفة نفسا والتي تميل إليها النفوس الحسنة أما الحج فلا ميل لذلك كله إلا مجرد التعبد المحض لله تعالى لذلك قال العلماء آخر مجرد دين معاني نفسا أما إ ن أ ب ل غ التعبدات التي تتزكى بها النفس هي تلك التعبدات التي لا مدخل للنفس ولا للطبع فيها ولا للعقل في معانيها هي تلك التعبدات التي تتزكى بها النفوس ل أ ن ه ا صارت هذه النفوس م ت ع ب د ة لله عبدا عنده رقيقا عنده مسترقا عنده ي س م ع و يطيع فقط لله جل وعلا م ح ب ة له انكسارا ل أ م ر ه تواضعا لما ي أ م ر به جل وعلا فقط أ خ ر ج حظ النفس وحظ العقل ا و ا ل أ ن س بذلك كله إ ل ى مجرد أ ن ه يقبل على ربه يحب ربه ي أ ت م ر ب أ م ر ه يمتثل بمت... بما أ م ر ه به يجتنب ما نهاه عنه يقبل عليه ل أ ن ه عبد ا له ل مستبق ا ل له كما يقال تعبدا ورقا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا فقط لذلك الحج من طرق الآخرة التي ل كان ك ا من ن طرق س هذا ا المرء على السلوك الصحيح كانت من أبلغ التعبدات التي تتزكى بها النفس على أبلغ من تتزكى ه هو الفهم ا ل أ و ل هذا الفهم يقودنا حينئذ إ ل ى الشوق لما علم المرء أ ن الله تعالى ق د بنى بيته ووضعه على نظام الملوك و أ ن ي أ ت و ه خاشعين مستكينين و أ ن ذلك سبيل تزكيتهم وسبيل قربهم من الله تعالى وسبيل أ ن يرجع مغفورا لهم لا ز ن ب لهم كيوم ولدتهم أ م ه ا ت ه م عظموا هذا البيت واشتاقوا اليه شوقا ل ر ؤ ي ة صاحب البيت سبحانه وتعالى إ ذ ن الشوق هنا اشتياق ل ر ؤ ي ة صاحب البيت في الموعد المضروب يوم ا ل ق ي ا م ة ولذلك كان هذا الشوق كما يقولون شوق إ ل ى الله تعالى بل شوق إ ل ى ما يمت لله تعالى ب ص ل ة فقد نسب و أ ض ا ف المولى سبحانه وتعالى هذا البيت لنفسه تشريفا ل أ م ر ه وتفخيما ل ش أ ن ه و إ ع ل ا ء لقدره فكان انتساب البيت لله تعالى شوقا إ ل ي ه ليكون هذا الشوق شوقا إ ل ى الله تعالى ل ر ؤ ي ة وجه الكذيب في ا ل م ع ا د المضروب يوم يقوم الناس لرب العالمين هذا الشوق يدفعه حينئذ وهذه ا ل م س أ ل ة من أ ع ظ م المسائل ا ل م ه م ة أ ن ه من لا شوق له إ ل ى ربه إ ل ى ز ي ا ر ة بيته ليكون سببا و ت س ل ي ة له عن ر ؤ ي ة الرب في م ع ا د ه المضرور كما ذكرنا من لم يكن له شوق إ ل ى ذلك كيف يحمله ربه إ ل ى بيته وكيف ي أ خ ذ ه سبحانه وتعالى إ ل ى هذه المناسك والتزكيه وطريق ا ل آ خ ر ة و م ح ب ة الله تعالى و ل ي أ خ ذ ه إ ل ى تلك المناسك والمشاهد التي سار فيها ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل وقضيه ا ا والأولياء ل ل ص ح و ن الشوق إ ذ ن ت ت ل خ ص في هذا الحال ينتقل هذا المشتاق إ ل ى العزم على ذلك المعنى العزم على م ف ا ر ق ة ا ل أ ه ل والوطن هذه ا ل أ و ل ى و م ف ا ر ق ة الشهوات واللذات هذه ا ل ث ا ن ي ة ليذهب إ ل ى بيت الله تعالى متعلقا بربه جل وعلا محبا له مقبلا عليه وهذا العزم لا بد أ ن يخلصه لله وحده سبحانه وتعالى فيقولون من أ ف ح ش الفحش أ و الفحشاء أ ن تقصد البيت ببدنك ومقصودك ونيتك غير الله تعالى أ ن ت تقصد بيته ونيتك ومقصودك غير الرب سبحانه وتعالى رياء وسمعه أ و فخرا أ و م ب ا ه ا ت او مالا أ و تجاره أ و غير ذلك لا و إ ن م ا يقصد بيت الرب ومقصوده الرب س ب ح اخلاصا ن ه وتعالى إ له و إ ق ب ا ل ا عليه يعزم على ذلك أ ن يفارق هذه الشهوات عبادي أ ت و ن ي ش ع س ا غبرا أ ش ه د ك م أ ن ي قد غفرت لهم لذلك كان يقول عمر هذا السفر سفر لا يضاهيه سفر من أ س ف ا ر الدنيا ت ش ع س و ن و ت غ ب ر و و ن ت د ف ل و ن وتطحون لله تعالى ن ع م ة سفر ت ش ع س و ن يعني يمشي أ ش ع ث في هيئته ولباسه وشعره يعني تتغير ر وجوهكم من الرائحه الحسنه إ ل ى هذه الرائحه العرق والزحام وكذا وكذا وتطحون اي تبرزون في الشمس لله تعالى وتقفون له وتغبرون يعني تتغير وجوهكم من الغبره ة من ا ل من ا ل غ ب ر ة من التراب والتعب و ا ل ن ش ق ة كل ذلك لله ليس لغيره لبيته انتظارا لرؤيته نعمه السفر اذا فهم العبد ذلك وعزم هذا العزم وعزم على م ف ا ر ق ة ا ل أ ه ل والوطن و م ف ا ر ق ة الشهوات والملذات كل ذلك إ ن م ا قد علم أ ن ه ليزكي نفسه ل يغفر له ليدخل بيت الله لينتظر بدخوله على بيت الله م ش ا ه د ة الرب سبحانه وتعالى والنظر إ ل ى وجهه الكريم وهو أ ع ل ى مطلوب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن لذلك إ ذ ا من عزم على ذلك قطع العلائق سموا المنزل بعد ذلك قطع العلائق والمقصود بقطع العلائق سنذكرها بالترتيب ا ل أ و ل ى قطع العلائق يعني رد المظالم و ا ل ت و ب ة من المعاصي هذه ا ل أ و ل ى ل أ ن كل معصيه ا ل م ظ ل م ة إ ن م ا هي ع ل ا ق ة قطع العلائق العلائق جمع ع ل ا ق ة إ ن م ا هي ع ل ا ق ة تتعلق ب ا ل م ر وتمسك فيه وتقول له إ ل ى أ ي ن تذهب أ ن ت تذهب إ ل ى بيت ملك الملوك و أ ن ت على هذه ا ل م ظ ا ل ب و أ ن ت على هذه المعاصي تدخل عليه تود أ ن ت ز و ر ه و أ ن ت على هذا الحال أ ل ا تستحي أ ن يردك خائبا ً أ ن يردك م م ق و ث ا مطرودا ً لابد أ ن تتخلص إ ذ ا من هذه العوائق هذه العلائق التي تتعلق ب ت ل ب ي ب ك إ ذ ا ذهبت إ ل ي ه و أ ن ت على هذا الحال قد تخلص المرء سيدخل على الملك سبحانه وتعالى يدخل عليه مخالفا له عاصيا له قد ظلم هذا ووقع في حق هذا وكذا وكذا من هذه المظالم لابد إ ذ ن أ ن يقطع هذه العلائق قبل أ ن يدخل على الملك تائبا قد أ خ ل ص لله تائبا قد رد مظالمه تائبا يرجو ر ح م ة الله تائبا يرجو م غ ف ر ة الله و قطع العلائق الثاني أ ن يقطع ما وراءه من العلائق يعني قد فرق ا ل أ ه ل والوطن و قطع تلك ا ل س ك ة من ورائه لا ينظر إ ل ي ه ا ولا يلتفت لها لو تعلق القلب إ ذ ن بالوطن و ا ل أ ه ل والمال وكذا وكذا هو لعله لا يصل إ ل ى بيت الله لعله أ ن يكون سفر ا ل ا خ ر ة أ ق ر ب إ ل ي ه فيذهب إ ل ى الله تعالى قبل أ ن يذهب إ ل ى بيته لذلك قال النبي صلي ص ل ا ة مودع كذلك في الحج أ ل ا أ ن يقطع الالتفات إ ل ى ما وراءه من أ ه ل ومال ووطن كل همه أ ن يقصد بيت ربه ان يذهب إ ل ى ربه ان يكون من, من وفده المكرمين ومن زواره المشتاقين الذين كل همهم أ ن يغفر لهم أ ن ينزلوا ب س ا ح ة الله تعالى أ ن يخرجوا وان يعودوا كيوم ولدتهم أ م ه ت ه م هذا همه أ م ا إ ذ ا خرج وهو متعلق بالمال و ا ل أ ه ل والولد والوطن وكذا وكذا فلم يقطع هذه العلائق عن نفسه يوشك أ ن تكون هذه العلائق سببا لان يرجع خائبا لا حج له إ ن م ا حج بظاهره ورجع وقلبه لا حج له وقد ذكرنا في المعاني في البر أ ن الركب كثير والحاج قليل ق و ل ابن عمر لعله هذا واحد فقط قد غفر له في هذا الجامع والله تعالى يتفضل عليهم بسبب أ ن غفر لواحد منهم أ ن يهبهم له جميعا و إ ن قطع العلائق في سفر, الآخرة في سفر الحج آ خ ر سفر ة في ا ل تيسر ي على المرء ان يكون طامعا أ ن يقطع الله تعالى عنه العلائق في سفر ا ل آ خ ر ة فان سفر الاخره الى الله تعالى يمكن ان يكون اقرب اليه من ان يسافر الى الحج وان يكون السفر الى الله تعالى نهايه مطافه فانه كلما قطع علائقه في سفر الحج يوشك ان يتيسر عليه السفر الى الاخره وان تقطع هذه العلائق فيصل الى الله تعالى سالما في حجه او في سفره الى ه تعالى هذه ا ل م ه م ة التي ينظر إ ل ي ه ا المرء وهو مسافر أ ن ه يقطع هذه العلائق كلها ل أ ن ه يوشك أ ن يكون عند الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك سببا إ ذ ا ما قطع تلك العلائق ان ي س ا ب متجردا الى ربه سبحانه وتعالى قد تخففت أ ث ق ا ل ه وهمومه وما وراءه من معاصي وذنوب وتعلقات بال أ ومال وشهوات وملذات حينئذ يتيسر عليه سفر ا ل آ خ ر ة ينتقل بعد ذلك إ ل ى ب ق ي ة ا ل تطورات هذه المشاهد أ و ل ا ه ا ان يرى زادا صالحا حلالا ي أ خ ذ ه معه يكون سببا ل م ل و غ ه وسببا لبره وسببا ل أ ن يكون كما ذكرنا في أ ع م ا ل البر أ ن ينفق ولو كان معسرا و أ ن يقوم بالخدمه ولو كان ضعيفا و أ ن يقوم بكل ما يمكن أ ن يقوم به كان شيخا كان شابا كان صائما كان فقيرا ينفق في كل هذه ا ل أ ح و ا ل من وقته من جهده من ماله يريد بذلك أ ن يكون حجه مبرورا كما ذكرنا فاير ما استصحبه المرء حينئذ هذا الزاد يمكن ان ينفد ولا بد ان ينفذه د و ي ت ر قبل ل ا م ويتركه ت و قبل الموت هذا الزاد اذن الذي ينبغي ان يحصله هو زاد التقوى ان يضع في مشاهدته نفسه أ ن ه إ ن كان يريد زادا ليوصله إ ل ى الله ف إ ن أ ه م ما يوصله إ ل ي ه و يبقى له بعد موته في آ خ ر ت ه هو زاد التقوى الذي دعا به النبي صلى الله عليه و سلم أ ن يزودهم التقوى و أ ن يغفر لهم سبحانه و تعالى و قال اتق الله حيثما كنت و أ ت ب ع السيئات ا ل ح س ن ة تمحوها صلى الله عليه و سلم إ ذ ا ما حصل الزاد نظرنا إ ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل ت ا ل ي ة وهي مشهد مهم كذلك من مشاهد الحج وهو ملابس الاحرام إ ح ر م وملابس ل ا إ تدل على تواضعه لربه وخروجه من ز ي ن ة الدنيا وتذكره هذه الملابس بذلك المشهد من مشاهد ا ل آ خ ر ة أ ن ه يسافر إ ل ى حج بيت ربه على هذا الحال ويسافر إ ل ى ربه على نفس الحال تقريبا ان, يكون هذا أن تكون هذه الملابس ملابس ا ل إ ح ر ا م أ ن تكون كفنه ملفوفا فيها ويمكن أ ن يكون ملفوفا فيها قبل أ ن يصل الى بيت ربه وهذا المشهد ح ي ن عندما يهل على قلبه ذلك المشهد وهو يحرم ويلبس هذه, هذه الملابس يهل على قلبه هذا المشهد وهو مشهد خروجه إ ل ى الله تعالى من الدنيا على هذا الحال على هذا المنظر على هذه ا ل ه ي ئ ة على ذلك اللباس ليكون دافعا له لينظر كيف يود أ ن يخرج إ ل ى الله تعالى حينئذ على أ ي حال يود أ ن يخرج فيكون فيها في هذه الحال إ ذ ن يود أ ن يخرج على حال حسن وهو يلبس هذه الملابس ف إ ن ه يستعد بها في ر ح ل ة الحج لتكون هذه ا ل ح ا ل ة ا ل ح س ن ة هي الحال التي تصاحبه لو ذهب إ ل ى الله تعالى حين يذهب إ ذ هو ذاهب إ ل ى الله تعالى أ ق ر ب مما يتصور يهل على ق ل ب ي هذا الحال إ ذ ن حال الموت حال ا ل ز ه ا ب إ ل ى الله تعالى الذي يجعله خائفا وجلا الذي يجعله يحسن أ ح و ا ل ه و الذي يجعله يقبل على ربه الذي يجعله يحسن زاده و تقواه إ ل ى الله تعالى الذي ياخذ به إ ل ى تلك المعاني ا ل ح س ن ة التي يود أ ن يلقى الله تعالى عليها فقد أ ع ط ا ه هذه ا ل ف ر ص ة في حج بيته ل ي ت ه ي أ إ ذ ا ملابس تلك الملابس ليذهب إ ل ى الله أ ن يكون على حال ح س ن يقابل ربه به سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف المرسلين سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن سيدنا ومولان ا رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه ومن تبعهم باحسان إ ل ى يوم الدين هذه المشاهد كما نذكر ما لم تهل هذه المشاهد على قلب السائر ا ل م س ا ف ر إ ل ى بيت الله تعالى كما وضحنا ف إ ن ه ي ش ك الا يفهم معنى الحج ومعنى سيره إ ل ى الله تعالى وكما يقول ع ل م ا ء كل عمل من أ ع م ا ل الحج يدل على عمل من أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ة ي ذ ك ر المرء به و ي ح س و عليه ويفهمه معناه ليكون كل أ ع م ا ل ا ل آ خ ر ة وكل سلوك طريقها على باله وقلبه ي ت ح ر ك من خلالها ليتم حجه وليقبل على ربه وليعود كما ذكرنا مقبولا عند الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه والمشهد التالي هو مشهد كما يقول العلماء م ف ا ر ق ة الوطن يعني مشهد السفر وكانوا في الزمان القديم يركبون هذه الرواحل التي ت أ خ ذ ه م إ ل ى الله تعالى ومشهد السفر وهو مشهد م ف ا ر ق ة ا ل أ ه ل والوطن يعني أ ن يفارق أ ه ل ه ووطنه ليذهب إ ل ى الله تعالى ي ذ ه ب إ ل ى الحج وهذا المشهد مشهد مهم يرى فيه المرء أ ن ه قد ترك أ ه ل ه ووطنه ليذهب إ ل ى الله تعالى كما سيترك أ ه ل ه ووطنه ليذهب إ ل ى الله تعالى إ ل ى الدار ا ل آ خ ر ة وهذا السفر ح ج كما ذكرنا ل ليس ي ليس, ليس كسفر الدنيا لا يضاهيه سفر إ ذ ا به قد فارق كما يقول ع ل م ا ء فارق ا ل أ ه ل والوطن ودخل في ز م ر ة الوافدين على الله تعالى الزائرين له الذين أ س م ع هذه الجمل الذين نودوا ف أ ج ا ب و ا واستنهضوا فنهضوا وشوقوا فاشتاقوا ففارقوا الخلائق وقطعوا العلائق ذلك ه ب و ا إ ى تعالى حتى بيت البيت تسلياً برؤية البيت عن رؤية رب البيت حتى مناهم ويسعدوا برؤية ربهم لرؤية تسليا رؤية ينالوا ويسعدوا في الله مناهم الآخرة ل عن ذ حالهم ويغلب عليهم حينئذ في م ف ا ر ق ة أ و ط ا ن ه م يغلب عليهم على قلوبهم أ م ر ا ه ا ل أ م ر الاول هو أ ن يبلغهم ربهم بيته سبحانه وتعالى و ا ل أ م ر الثاني أ ن يقبلهم كل ذلك ث ق ة في فضل الله تعالى وكرمه ليس بما حضره من مال ولا من ركوب ولا من زاد ولا من كذا ولا من كذا لا كل ذلك ثقه في فضله ونعمته سبحانه وتعالى واتكالا على عفوه وكرمه جل وعلا أ ن يبلغهم بيته و أ ن يوصلهم إ ل ي ه آ م ن ي ن بهذه المعاني يرجون رحمته ويطلبون مغفرته ويغلب عليهم كذلك الرجاء في أ ن يقبلهم ربهم كما وعدهم في الحديث بفضله ومنه أ ن يكونوا من المقبولين و أ ن يعودوا كما ذكر في الحديث يضع الملك يديه بين منكبيه وهو يطوف طواف ا ل إ ف ا ض ة ويقول اعمل فيما يستقبل قد غفر لك ما قد مضى إ ن ه م فارقوا ا ل أ و ط ا ن و ا ل أ ه ل ودخلوا بيت ربهم تسليا عن رؤيه ا ربهم إ ل ى آ خ ر ما ذكرنا ينتقلون إ ل ى هذا المعنى التالي وهو المعنى المهم من تلك المعاني أ ن ه م قد وصلوا إ ل ى الميقات وغيروا هيئتهم وملابسهم و ب د أ و ا يلبون الله تعالى ما نسميه ا ل ت ل ب ي ة من الميقات ك ل ذلك سواء كان حاجا أ و معتمرا و ا ل ت ل ب ي ة لها مشهدها المهم الذي ينبغي أ ن ننظر فيه ا ل ت ل ب ي ة لبيك اللهم لبيك إ ل ى آ خ ر ه معناها ا ل إ ج ا ب ة يعني أ ج ي ب ك م ر ة بعد مره ة لبيك ل ل ا ل ب يعني ك ي أ ج ي ب ك م ر ة بعد م ر ة أ ج يعني ب ب ك مرة د مرة ي ع أ ن ا مجيب لك الاب استجبت لك و أ ت ي ت إ ل ي ك أ ج ي ب ك إ ج ا ب ة بعد إ ج ا ب ة هذا معناه و أ ن ظ ر إ ل ى هذا المعنى ل أ ن ه من المعاني ا ل م خ و ف ة كما يقول للعلماء هو ب د ا ي ة ا ل أ م ر ومحل الخطر لذلك كان السلف يخافون خوفا شديدا عندما يقولون لبيك اللهم لبيك يقول ه و ب د ا ي ة ا ل أ م ر ومحل الخطر ل أ ن ه يوشك أ ن يقال له لبيك وسعديك أ و أ ن يقال له لا لبيك ولا سعديك وهو محل الخوف و إ ذ ا لم يكن على الحال الحسن الذي يدخل به على ربه يمكن أ ن يقال له ذلك وهم خائفون فعلا من أ ن يقال لهم ذلك هم ماذا فعلوا لله تعالى أ و ل أ ن ف س ه م حتى يقال لهم لبيك وسعديك و إ ن م ا هم خائفون حذرون أ ن يقال لهم لا لبيك ولا سعديك لذلك كان السلف لا يستطيع احدهم أ ن يلبي بل يغشى عليه ومن يقع وكذا وكذا إ ل ا هؤلاء الثابتون من أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كانوا يبكون عند ذلك يقول أ خ ش ى أ ن يقال لي لا لبيك ولا سعديك فيبكي ويقع عن راحلتي ويغشى عليه ولا يستطيع أ ن يكمل ا ل ت ل ب ي ة التي نقولها مرارا وتكرارا بدون أ ن نفهم هذا المعنى قد خفت إ ذ ن على نفسك وبكيت و أ ن ت تقول لبيك يخشى عليك أ ن يقال لك لا لبيك أ ل ا سعديك تخاف الخوف الشديد وتتضرع إ ل ى الله تعالى بعد كل ذلك أ ن ي ق و لا لك ل أن يقول لك شيئا أ ن يمرك إ ل ى بيته و أ ن تدخل على أ د ن ى شيء ثم ينظر إ ل ى معنى آ خ ر في معنى ا ل ت ل ب ي ة معنى التلبية هذا كما قال تعالى و أ ذ ن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ي أ ت ي ن ا من كل فج عميد ي ش ه د و ا منافع لهم يعني أ ن الله تعالى قد أ م ر إ ب ر ا ه ي م بعد أ ن بنى البيت أ ن يقول يا ايها الناس إ ن ربكم قد بنى لكم بيتا فحجوه قال م ا يبلغ صوتي قال أ ن ت ب ل غ علي التوصيل كما يقال سبحانه وتعالى يذكره هذا المشهد ب ت ل ب ي ة الله تعالى الناس عند النفخ في ا ل ص و ر والقيام برب العالمين يذكره بقيام الناس ل ل ه تعالى للحشر والوقوع بين يديه يذكره بذلك أ ن يقوم الناس لله تعالى في ا ل آ خ ر ة دعاهم ف ل ب و ا وجاوه وقاموا شعثا غبرا غرلا كما ولدتهم أ م ا ت ه م متحيرين قلقين مترددين بين أ ن يكونوا مقربين أ و م ن ق ط ي ن مقبولين أ و مطرودين يذكره بذلك هذا الحال ويذكر نفسه وما يود أ ن يكون عليه عند الله تعالى إ ذ ا قام الناس لرب العالمين ليكون حجه سببا في أ ن ي ك و ن له ذلك الحال عند الله تعالى وبعد ذلك يدخل الحرم ويدخل البيت والطواف والسعي و ع ر ف ا ت إ ل ى آ خ ر ه و ل ا موقف آ خ ر إ ن شاء الله تعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول ع م ر ن ا وارحم ضعفنا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 اللهم بلغنا حج بيتك واغفر لنا فيه اللهم بلغنا حج بيتك هذا العام كل عام يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ادخلنا في رحمتك و أ ن ت ارحم الراحمين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث أ ص ل ح لنا ش أ ن ن ا كله ولا تكلنا إ ل ى أ ن ف س ن ا طرفه عين ولا إ ل ى أ ح د من خلقك ياغياث المستغيثين أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ غ ث ن ا اللهم أ ع ن ا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر دينك وارفع رايتك ا وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أ ع د ا ء ك أ ع د ا ء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم ارحم مقتك وغضبك عنا و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ا ه م اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما و تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما و لا تجعل فينا شقيا ولا محروما و لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا اغفر لنا و لوالدينا و للمؤمنين يوم يقوم الحديث اللهم ش مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ش مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا اله رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أ ع م ا ل ن ا يا كريم ربنا هب لنا من أ ز و ا ج ن ا ذرياتنا قره أ ع ي ن واجعلنا للمتقين إ م ا م ا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ولا تجعل في قلوبنا غ ل للذين آ م ن و ا ربنا إ ن ك حميد انك اللهم ف ر ل ر ح ي ر